قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا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 سواهتِهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ لا أن تكونا ملكين، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكم آل من الناصحين، فدلهما بهرو.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 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حق عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ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 كلما دخلت أمة لعرت اختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم عذاب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 يعرفون كل باسمهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا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 لا تلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنفذوا علينا من الماء أنفذوا على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 يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا فهلنا من شفع فأشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كن نا نعمل، قد خسرو أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترعون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في ستة أيام، ثم استوى على العرش. يبش الليل النهار يطلبه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 يقول قال الملأ الذين كفروا من قومه إننا لناراك في سفاهة إننا لناراك في سفاهتهم وإننا لنظرك من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفاهة ولكن رسول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 أتجادلونني في أسماء سميتموها, سميتموها أنتقوى آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو معه برحمة وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء بكم هذه ناقة الله لكم ما فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بصو ولا تمسوها بصو فيأخذكم عذابا أليم و عليكم خلفاء من بعد عاد وبوآكم في الأرض وبوآكم في الأرض تتخذون من سوولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا فاذكرو ألا الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملاو الذي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 فتولى عنهم وقالا قوما قد يا قوما قد قوم أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين ولوط إذ قال لقومه يتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قال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 جَنَّ ذَٰلِكَ أَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ أَبْعَثْنَا لِغَادِهٍ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يا فِرْعَوْنُ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 وقال الملؤ من قوم فرعون اذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناهم ونستحي لسهم واننا فوقهم قاهر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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَّأَةُ الْطِّيَارُ بِمُوسَى وَمَمْعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرْنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عنك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 ربك عظيم، وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرة، فتم بقاء رَبِّهِ أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه: أروني خلفني في قوم وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 فايتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا موعظة وتفصيلا لكل شيء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 قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إلى قَوْمِهِ رَبَّنَا أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ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 عُمْتَ مُمِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً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 أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا توفر لنا وارحمنا وأنت خير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 فسكتبوها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الدورات والإن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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أزيل معه والتابعون النور الذي أزيل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَ الَّذِينَ أَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا عن لُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ قُلْنَا لَهُمْ كونوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وإذ تأذن ربك لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم اللَّهِ بِالْغَدْرِ وَالْعِدَانِ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا بِعَهْدِكَ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 قوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقولون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا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 لَدَىٰ الأرض الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهُ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لعلهم يَتَفَكَّرُونَ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 إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأم عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون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 تبع ما يُحَيِّلَ يَمِ الرَّبِّ هذا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ الْلِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاصْتُولْ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ